بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان خيم من التهر لم يكن شيئا مجفورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاد نبتليه فدعناه سميعا بخيرا إنا هديناه الثبيل إما شاكرا وإما كبورا إِنَّا أَحْبَدْنَا الْكَافِرِينَ تَلَافِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ جَأْسٍ كَانَ بِذَاجُهَا كَافُورًا عين يشرب بها عباد الله يفجرونها كثيرًا يوفون بالنزل ويطابون يوماً كان ويطرمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا إنما نطرمكم بوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نقاط من ربنا يوما عرسا صبيرا فأقاهم الله شر ذالبا اليوم ويقاهم وجزاهم بما صدروا جنة وحريرا متدين فيها على الأرائق لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم قدالها ودلبت قطوفها جزيلا ويطاف عليهم بآلية من وأكواب كانت خوادي وأكواب كانت وخوادي فرقة قدرواها تقديرا ويصفرون فيها كأن كان مثالها تنجليلا أي لم فيها تسمى سلسليلا